قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بدم بهم فسوها ولا يخاف عقبا